السلام عليكم وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفى والسلام علي العبادي الذين اصطفى رسي النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام المستكمين الشرفة وبعض إخوتي الكرام مازلنا مع سورة المائدة نستطيع رعا أن يسلمنا إتمامها ونحن على مشاهد في قال الله تعالى إذ قال الله العيسى إني نرسلنا إلى قابل يوم يجمع الله نعم قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فأقولوا ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت تعلم الغيب فهنا جمع الله الرسل وجمع الرسل في اليوم العظيم اليوم العصيب الرهيب الذي قال فيه الله جنة شعلاك هذا يوم أعظم ما يكون فيه يشتد الكرب ويشتد الكرب من الخط وتدمي الشمس من الرؤوس ويغلق الناس في العرق قال الله تعالى يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزرة استاعت شيء عظيم يوم يا ايها الناس اتقوا ربكم بانزلزاله الساع الشظيم يوم ترانها تذهب كل نفسه كل نفس عن يوم تذهب كل نفسه قالوا تضع في سوره الحج اول سوره الحج في أو سوره اول سوره يا ايها الناس اتقوا ربكم قبل زلزاله العظيم يوم ترون التتى نفس النعمه الغائط وتضاق كل ذات حمل حملها وترى من خلف وترى الناس سكارى ومجن بسكر ولكن عذاب الله شديد نص انتهى لذلك من الخير فقال فهنا في هذا اليوم تتزلزل والزلزله تكون عظيما ورشفه القلب وزلزله البدن اعظم مما تكون الله تبارك وتعالى ارحم الرحيم كما ترى انها تترك كل مرضعه عن مرضعتها تصاق بذات حمل حملها وتظن الناس سكارى هم بسكار ولكن عذاب الله شديد نعم أحسن الله لكم ماشاء الله الجميع حفظه فهنا يأتي يجمع الله الرسل والقرائق للحساب والجزاء وهذا اليوم يوم عظيم وصف الله وصفا آفا كما مر عينا في حوت قال, قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فأسأل الله الرسل ما الذي يعني حدث معكم مع الأمم هل أجابوكم أم لا حين دعوتم أممكم إلى التوحيد وإلى, وإلى إفراد الله بالعبادة سبحانه وجل في علاء فهل كذبوكم فهل انصاروا فهل انقاضوا والله يسأل وهو أعلم سبحانه وجل في علاء والعلماء يتعجبون وليما سؤال الرسل سؤال الرسل ليس ليس إلا تأبيخا وتقريعا للأمم حتى يطر الرسول بأنه قد أدى الأمانة وبلغ أتم البلاغ لكنهم لم لم ينصاروا لم ينصاروا وكفروا بالله وكفروا بدين الله جل فعلا وردوا الآيات التي نزلت مع الرسول حتى يؤمن عليها الناس فكذبوها وقالوا نحن قوم مسحرون فقالوا لا علم لنا لا علم لنا إلا قالوا لا علم لنا إنك, أنّ إنك أنت علام الغيوم قالوا لا علم لنا وهنا فيه إشكال في اشكال لانه هم الذين اتوا إلى قومهم هم الذين دعوه إلى, إلى, إلى, الى توحيد الله الذي فعله فكيف لا علم لنا فالا يقولون فيها تاويلات من التاويلات لا علم لنا بجانب علم انت احط كل شيء علما هو الذي خلق سبع سماوات والارض وسترنا تنزل الامر من عنده لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاولاً لأنهم قال علمنا قاصر لأننا نقى معهم أوقات وأوقات ينفردون عنا وأوقات يخلو يخلونا بأنفسهم فلا نعلم وأنت أن تعلم الغيوب أنت تعلم ما بهم ما لهم ما, ما معهم ما فيهم ما عليهم أن تعلم الغيوب وأنت أحط بكل شيء أيما يعني لا علم لنا بجانب علمك فقد أحط بكل علم أو بكل شيء أيما ووجهوا ذلك أيضا قالوا لا علم لنا بعد مماتنا ما وأنت الذي تعلم ما هم عليه وما هم فيه وأيضا يقولون لا علم لنا في البواطن نعلم الظواهر كلها صراحة من الإجابات التي تكون فيها شيء من التكلف لكن هو يقال نحن ما علمنا إلا ما أننا أدينا الأمانة وبلغنا الرسالة وما ندري ما حدث معهم أو ما حدث لهم أو ما نعلم علما يصل بنا أنهم خالقوا الظواهر بالباطن أو ما خالقوا أن تعلموا وأن تأحطبوا كل شيء علما فأوكلوا العلم لأهلي أو, أو, أو, أو أوكلوا العلم لأهلي لربهم جلت العلا لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون أمين أمين رضي الله عنكم رضي الله عنك يا أبي عبادة أحسن الله عليك. عليكم السلام وبركاته سلام وبركاته قالوا لا علم لنا نعم. بجانب علمك لا يخفى عليك شيء من أمور الخلق نعم. أنت تعلم يعني ما ظاهرهم وبطنهم وإليك كل شيء يرجع وردوا, وردوا هؤلاء أيضاً أدباً وهم بين هادة إلى هادة في علاء بين هادة الجبار ردوا أدباً العلم لرب لربهم سبحانه وجل في علاء يقولون أنت العالم بما يعني قد قدمنا وقد أخرنا وأنت الذي لا يعزم عنك مستال زرة في السماوات ولا في الأرض ولا توارع عنك سماه سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قعر فأنت حط بكل شيء بكل شيء علما وتأدب أدبا جما بين هذا الجبار سبحانه جل, جل في أولا وهذه أيضا فيها ما فيها من اظهار أنه إذا كان الأنبياء وهم هم هم سادة الناس والأنبياء هم أرقى الناس منزلة عند الله الذي في فعله سيسألون فكيف بغيرهم فكيف بغيرهم وانت ترى حتى المبشر بالجنة عمر الخطاب يبكي وأقول لا تكون كفافة أتشهد لي يا غلام عند ربك بهذا ومع بس يقول ما كست عاما أدعو ربي حتى أرى عمر الخطاب فيقول له الآن انتهيت وأتصبب عرقا الأمر جلل وليس بالعين ولا بد أن يعد المرء للسؤال جوابا وإن لم يستطع فالتوفيق من الله جعله فلا بد أن يبتهد متضرعا مسكينا يعلم أنه ليس التوفيق بيده والا بيفتح الله له باب التوفيق فلن يوفق والا ما يرضى عنه ضار على فلا يمكن أصل أن يصل إلى يصل الله جل في علا عليه إلا صدق النيات مع عزم الفعل وبعد ذلك الله جل في يسيره في الطريق المستقيم عاملا بالشرع القوم قال, قال الله تعالى اذ قال الله اذ قال الله لعيسى ابن مريم ارفع نعمتي عليك وعلى والدتك اذ اياتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلب <تصفيق> واذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على والدتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهة وك البعض قد إذ هنا الزائدة والصحيح كما قلنا هي ضرب الزمان الماضية معناها اذكر يا محمد وهذا ايضا في من منا من منا من لا على محمد صلى الله عليه وسلم انه ما كان يعلم ذلك لا هو ولا قومه وهي توطيئة ايضا في هذا باب للرد على اهل الكتاب تقريعا وتوبيخا عليهم رد الله كانس الله ركو رد الحمد من جزاك الله كله خير أسر ربنا جعلنا جمزا حسناتك ربنا أمين ربنا السلام عليكم شيخ ج بقى بسرعه لان انا في درس الان ووردت عليك اتفضل اتفضل لا اتفضل السؤال بسرعه طيب تحسن الي اتتصل الساعه 6 يبقى كويس جدا اعتذر اعتذر لحضرتك اعتذر نعم هنا أيضا توطئة وتمهيد إذ قال الله يا عيسى بن أرم أنت قلت بالناس أو قال كل عليك إذا يدتك بروح القدس كلا بالناس في الماهة وكذا وأتى له التي جاءت على بني إسرائيل حتى يكون التقريع تاما ويكون أيضا التوبيخ تاما لهؤلاء بأن الله تعالى بعث عليهم أفضل الرسل في زمانه وأن الله تعالى في علا أيده بجميع الآيات الباهرة القاهرة الظاهرة اللائحة الوضحة جاءت من السماء وبيان لهم ذلك ومع ذلك جحدوا وكفروا وبنوا إسرائيل فيهم ما فيهم من الغضب من الله جل لا فعلاء للمعاداة الشديدة للأنبياء وهنا فيها أيضا الكلام الرد على الطائفتين الطائفة التي قد يعني جنت على أنفسها بالغلوب في عيسى وذكروه إلها أو ابن استغفى الله نسموه للرب جل لا فعلاء أو الطائفة التي غالت فيه في التنقص من قدره وقاله ابن كذا ب بما اتهموه لعيسى عليه السلام فهذه توطئه يا حبيبي رضي الله رضي الله عنه في فغلا في في فيه طائفه قالوا وابن كذب لا, لا أنا أريد أريد منك دعوه بس وجف وقد تكلموا عنه بكلام فيه النقص والتنقص منه هو من امه وامه صديقه والله جل وعلا بيّن أن يدها وطخارها واصطفاها على لسائل العالمين هنا في قول جنة في علا أذكر نعمتي عليك هو أن الإنسان الحر أسير بإحسان دائما تذكير الفاضل بالنعامة التي من الله له أهو سيادة زيادة, زيادة ومتطاقة أستاذة طيب ماشي فط صدمة ان شاء الله اعتذر رب يرضى عنكم فهنا التذكير, التذكير من عائم على العبد يجعله يجعله, يجعله أسيرا كما قلت الحر يحفظ هذا لحظة وتعليم رفظا والإنسان الحر أسير الأحسان إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمردا فهنا تذكير عيسى عليه السلام بما له من هذه الـ الـ الـ الفضائل على الناس والفضل على الناس وأن الله جعله قد أكرمه إكراماً ما أكرم أحداً مثله في زمانه وأن الله أياده بهذه الآيات وأن الله ابتعسله رسولاً إلى بني, بني إسرائيل وجعله يتكلم في المهد ثم اجعله يحيي الموتى بإذن الله جل في علاء ثم ينبئهم بما, بما يدخلون وهذا من علم الغيب بالنسبة له كل هذه آيات مثبتة لإيسا عليه السلام ومبينة لرسالته والنظر على تدصفاه على الناس برسالته سبحانه وجل جل في علاء قال تكلم الناس في المهد وهذه معجزة باهرة أيضا فإنه قد تكلم في المهد وتكلم أيضا في حال الكهولة والشيخوخة فإنه في آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام ويكسر الخنزير الصليب ويخطر الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزء وذلك قال الله تعالى إذا علمتك الكتاب والحكمة, والحكمة والتوراة والإنجيل واذكر يا عيسى وهذا أيضا كما قلنا فيها تطيب القلوب بذكر ناعم الله ذلك على حتى يزداد عبادة وعبادة ويزداد شكرا على الشكر فإن العبد الحر يشكر ربه على أقل النعائم وليس في نعائم الله قليل كل نعمة جاءت من ربنا فهي جليلة فصفات الله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم وكل فعل له هو فعل كمال وبهات وجلال وعظم فلذلك على المرء ان يرى ان ما من الله عليه باي منة كانت فيا من أعظم ما تكون من النعم استوجبت شكرا عظيما مستمرا لا ينقطع بحال من الأحوال واذكر يا عيسى هذه النعمة واذكر اذ واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وهنا أعظم اعظم النعيم على الاطلاق أن الله يخصك ان الله يخصك سبحانه جل في علام هذا استفاء من الله جل في علام ومادة الأنبياء هي العلم, مادة الأنبياء هي العلم. ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا للعلم درجات وضع نعمتي عليك إذا علمتك الكتاب والعلم النافع وايضا قد جعلت لك التوراة والإنجيل محفوظة في صدرك تنسخ ينسخ الله بعض الآيات بعض الأحكام من التورات ويقع بعض الأحكام والإنجيل جعل الله فيه الهدى والنور لمن يتبعه ولذلك أمره الله جل وعلاه أن يحكم بين الناس بما أراه الله بما أنزل الله من الإنجيل وذلك من لم يحكم أنزل الله فأولاك أم الفسقون وقد ورد في بعض الروايات من أخلص له أربعين صباحا ظهرت النبي الحكمة من قلبه على الشهر هذا لم يصحى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستأنس به في هذا الباب على أن كلما كان المرء نقيا كلما كان عند ربه مرضيا وإن الله جل في فعلا لهم حكم وشؤون في في عبادي ولذلك العلم له محل العلم له محل ليس محال العلم له محل ومحل العلم هو القلب فكلما كان الوعاء أنقى كلما كان العلم أثبت وأنقى وكلما المرء صار عند ربه أرقى هذه مسألة عظيمة جدا ولذلك أنا قلت أن الطالب لألم أعظم ما يربي به نفسه يربي به قلبه لا بد أن يربي به قلبه فإن استطاع أن يربي قلبه هذا الذي فاز وحاز وارتقى وقد استفاره الله على على الجميع قال الله تعالى وإذ إذن أول ما صد الباب ما صدى شوف المعجزة أنه يخلق من أبطينك هائة الطائرة فيكون طائرة هذه معجزة باهرة لذلك انا أقول دائما أنه الذي لا يفهم ولا يعقل يعني قدر العلم وقدر علماء هذا مغبون هذا مفتوم أفون هذا غباء له رونق سيضيع إلى الردع ولذلك ترى الله ما صد الباب بهذه المعجزة الباهرة بأنه يحيي الموتى وينفخ فيها فتكون طيلا بإذن الله سبحانه وتعالى ما صدر الباب بها كالأن معجز الحق أو قل النعمة الحق الذي التي يكون أسيرا بها المرء وعليه أن يقدم الشكر إلى النمات هي نعمة العلم لذلك يعني قد ورأت شعب الأثار بأنه يعني من رأى من من الله عليه بالعلم فنظر إلى غيره من النهائم أو رأى أنه لم ينعم عليه فقد ازدرى نعمة الله عليه فهو من أعظم الناس غبنا فإنه لابد أن يعلم أن الله اصطفاه وسيده على الناس بهذا العلم ولذلك سطر الباب بالإذن في النعائم سطر الباب بالإذن وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير فتبق بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن يعني أذكر تصور الطير هكذا تصوره فعن الآن شرونة جاء, جاء ناسة مثل هذا في في شريعة شاهد من قبلنا تصوره طينا هيئة ممثلة ممثلة طيب ثم وهذا يعني يصير تصير أيضا أنك تصنع ذلك هذه نعمة أيضا تصنع ذلك هذه نعمة أيضا يعني هذه مواهب غريبة جدا أرى يعني ابناتي كانت ترسم رسما عجيبا أراه كأنه وقعا لذلك قلت لها كوني أبعد الناس عن, عن رسم ما فيه روح لأن هذا يستوجب العذاب يستوجب العذاب كان المساله ستخرج من الورقه على انها فعرفت أن المسائل الابداعات هذه اصطفاءات من الله عز وجل الابداعات مواهب خاصة خاصه فهنا لما يصوره هذا ايضا اصطفاء فيا من نعيم صوره تصويرا بديعا ودقيقا جدا ثم ذلك ينفق فيها فيبدا يعني ينفق فيها كانه ينفق لوحده فتتصير طيرا باذن الله حقيقيا يطير امام الناس ولذلك أسأله بعض مني إسرائيل طبعا كما يسألون النبي السلام على وجه التعنت نعم تعنتا قالوا إن كنت صديقا في دعوة رسالة وأن نضع أرسالك واستفاك على الناس وخصك فاخرق لنا طيلا يطير أمامنا فأخذ طيلا فشكله استفاء من الضجعة جونا نعمة فأخذ طيلا فشكله فصار طيلا ثم نفق فيه بإذن الله طار السماء أمامهم ولكنهم لم يؤمنوا فقال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ض 2017 صراحة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أسئلة قالوا, قالوا لنا السئلة لا يعرفها الا النبي فلما أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يقومون به أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقومون به فسبحان ربي العظيم إن الله إذا أراد شيءا هيئ له استابه قال وتبرو الأكما والأبرى صبء منه كلها جاهزة مرتبة بعد ليل انظر والتفيت إلى كتاب ربك كيف أن نواجع على رتب رتب النعائم تنازلا فكان أعظم ما يكون نعمة العلم الذي حباه إياه من الكتاب والتوراة والإنجيل وتبرع الأكمى والأبرص بإذنه أيتشفي الأعمى أي الذي ورد أعمى فالله العلا يجعلك من يرد عليه بصر صاحب الأخدوط اصطفاء الله لذلك تأييداً له لأنه الأمة بلأسية احتاجه إلى التوحيد وهو يدعو إلى التوحيد لذلك أياده الله العلا بذلك فيرد عليه بصره وايش في الذي استعصى شفائه على جميع الاطباء لذلك اخذنا هذا السبب الذي لا بد ان به الناس ويعلمون ان المساله عند رب الناس ليست عند الناس المسلك التجريبي الذي الذي الناس فيه هم غارقون مسلكه ضعيف جدا مسلكه ضعيف جدا لانه قد يصيب قد يخطئ المسلك الحق الحق والمسلك الشرعي فالله المستعان وطبر الأكمه والأبرس بإذن وأيضا قال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذن أي تحيي الموتى وتخرج من قبولهم أحياء يصيرون أمام أمام الناس والله دعال يحيهم وهذه أيضا علامة من علامات البعث والنشور وانظر هنا يعني الله يكرر بعد كل بعد كل معجزه يقول باذن باذن باذن حتى حتى بتعلم الدنيا ان المساله دي لدى علاه تقدير الله وان مسائل حقيقه والله قادر علاه حتى يخطى عنهم وسيله الاعتقاد في عيسى بانه الرب الذي يحيي الميت وله وانه الذي يعطي ويمنع وانه الذي يخلق فهو ليس بيدي شيء ولا عندك شيء هو شيء ولا يملك شيء, ولا يملك شيء <تصفيق> ففي كل مره يقول الله تعالى ويستخرج من الطير كاتب طير باذن فيها في فتكون طيرا باذن وتطير الاكما باذن ويستخرج موتا باذن فكلها بفعل الله ذلك فعلا حتى لا لا يتنطع متنطع ويقول بالالهيه أو ربوبية لعيسى عليه السلام هو عبد لا يستنكف المسيح على يكون عبد لله وللملائكه المقربين وما يستنكف ان هو يستنكف على ذاتي واستكبر فساحشرهم اليه جميعا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن الله تعالى يبين أن هذه معجزات جاءت تترى متتابعة من, من أجل بني إسرائيل ليؤمنوا بعيسى عليه السلام وليعلموا أنه مرسل من قبل ربه جل فعلا قال وإذ كفبت وإذ كفبت بني إسرائيل عنك اجئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا لا سحر مبين سبحان الله رب العباد هكذا كما قال الله تعالى الا تعجب محمد محمد اتواصى به كل امه ملعونه تدعي تجحد برساله ال في التي تبهل العقول وتدش القلوب كل أمة يقولون هذا سحر مبين ومع ذلك بأنه كل أمة تص... توصي من, خل... من بعدها يقول ذلك وطبعا ليس كذلك يا أساس الشيطان والهوى وركوب الهوى في هذا الباب والنفس الأموار المصول أنهم ما أرادوا, ما أرادوا أن ينقادوا أرادوا سيادة وريادة لهم قال الله تعالى وإذ كفبت بني إسرائيل عنك إجئتهم بالبينات فقال الذين كفروا ما قال الجميع فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرموا منه أيوالك نعمتي عليك وقت أن ننعت منعت بني إسرائيل من قتلك وقد تكلبوا وتفقد كلمتهم على صلبك وقتلك وما فعلوا ذلك وصرفت شرهم عنك إنما عزموا على قتلك حقتا حسدا وكفرا وجهودا وعناتا ولكن لم يمكنهم الله ومكر بهم كما مكروا بيس فالله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ الله لعيسى إني متوفيك ورافعك ألي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة نزال القائل النبينا تصبر ان العاقبه للمتقين وهؤلاء يعني كل يلقي للآخر وهم يقولون بان هذا سحر مبين سحر اعيننا وسحر وسحر قلوبنا كما قال فرعون قال قال ان موسى اسلى بل تنطط فرعون طلطه عظيما واتى بفرية المياه في حتى الشيطان ماتي بها قال اني أخاف ان يبدل دينك على موسى يبدل دينك نغضب يبدل دينكم أو ان يزر في الأرض الفساد وتنطع حتى يفض نفسه على على موسى لكن ان هذا ساحر علي ان هذا ساحر ان هذا ساحر مبين والقوم جميعا قد اتفقت كلماتهم على ذلك لذلك اتى بالصحراء لمجابهات عيسى موسى عليه عليه السلام هم قالوا ان عيسى ايضا انا وصحره قال عن عن قريش ماذا قال قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا اننا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون قال واذا او حيثنا الحوالين أن آمن بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأمنا وهذه أيضا من, من عظيم عائد أن الله كتب له القبول في الأرض وأن الله, وأن الله جعل له يعني جعل له مخلصين جعل لهم من المخلصين الذين, الذين أخلصوا لله جل في علاه جعل له ثلة مخلصة تؤمن به وتتبعه وتأخذ بما, بما بما أنزل الله عليه وان كان القلة لأن كما قلنا القرآن ما ذكر الكثرة إلا مسمومة وما ذكر القلة إلى مندوحة وإن تطع أكثر ما في الأرض يدلوك عن سبيل الله وأما القلة فإنها على على ثبات وعلى جلد وعلى صلاة في الأمر الذي هم فيه فإنهم يبيعون أنفسهم حقا لربهم جل في علاء وقد اشترى الله أنفسهم لذلك هم شهداء الله في الأرض يمشون وهم مكتوب أسمأهم في أعالي الجنان لأن الله اشترى أنفسهم وأملهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فأقتلون ويقتلون وهنيعا لمن باع نفسه لربه بقي امشي هي 4 4 دون تدريس الادارين لا 50 ان شاء الله تفضل عندك ارجيم ان الله يتولى شؤون هؤلاء وان الله الذي اوزع في قلوبهم ذلك ولتعلم بانك ان كنت موفقا مسددا في بمحض فضل الله ذلك فعلاه فلا فلا تنظرن إلى نفسك فلواك لك الله لنفسك في الخلز والعار والشنار وفي الآخرة النار وغضب الجبار أما, أما إن وفقت فالتوفيق محض, محض محض منا من ربك عظيم منا سبحانه وجل جل في أولاد قال وإذا أوحيت إلى الحوارين أنا أمن به لا أرتقي فوق قال الله عن الأنبياء بعدما مدحوه وأوحينا إليهم فعل خيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاه والذي اوحي اليه بذلك ولذلك قال الله تعالى وما بكم من فمن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعراضي انما هي اعمالكم وهذا العدل لانه ينسب للعبد فعلا واكتسابا وينسب الرب خلقا واجاده فلما خلق الله كيف اكون في قدمك كيف توفقت إلى ان تسير الى ربك سيرا يرضيه يرضيه عنك ولذلك قال وتعالى واذا اوحيت الى الحواري فاذنعمه من العين ان الله تعالى ميال القلوب الى ايث فصدقوه وما جرى هذه القول توفيقا وتزديدا من الله جل جلا في علاه ان الله اذا حب عبدا ماذا في السماء ان جبريل ان يحب فلانا فيحبه جبريل وينادي جبريل في السماء الله يحب فلانا فيحبوا اهل السماء ثم يكتب القبول في الارض وليس ليس إشكالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان ونبي ليس معه أحد لأنه قد كتب الله له القبول في السماء وفي الأرض لم يكتب الله جل أعلى لقومه لأنه قوم حسد أو قوم فيه من جحود والحسد والنكران لذلك لم يؤمنوا به وهو قد برئ ساحته لكن في الغالب أن الله يكتب له القبول في الأرض عند أهل الصلاح لا أهل الطلاح فإن يعني الرجل على صلاح وعلى سلية وعلى كتاب وعلى سنة فولدت من يبغضه إما أن تجده حاسدا حقدا وله مأرب ما وصل إليه وإما أن تجده كافرا عاصيا فاجرا وإما أن, تلد أن يعني صاحب بدعة فهذه الأنواع والطائفة التي تكره أهل السنة والجماعة وترهم يزدادون غلاً وحفظاً عليهم أنا قلت لكم بأن أيساً مانع هذا الرجل عليه لأن الله ما يستحق هذا صوفي جلد رجل مبتدع ضل يعني ذبح بقرة وجمع عليها الناس عندما مات فضيلة الشيخ المفتعان الجمهورية السعودية في المملكة العربية حماها الله الشيخ النماز رحم الله وشيخ النماز شمس غابت عنه شمس غابت عنا وكان الله قد جعل لفاته الهيبه والهاله والناس يستمعون لها فلا يعارضون وكانت له كلمه مسموعه ليبقى كان عنده له عند الله جل في علاه لما حضر السنه اعظم الله جل في علاه اذكر ان بعض البعض كان يقرأ عليه انوار السبيل أو غير من كتب الحنابلة ثم جاء ورد السؤال عن مساله الاستدراك وهو قال انها بأنها المحرم قال له الإمام أحمد قال من إمام أحمد أهو نبي هو رسول على ما أذكر أنه قال كلام مثل ذلك قال قال إذا سبت الحديث فلا كلام لأحدهم لذلك الله جل أفعله يعني يفعل ذلك لهؤلاء الذين أعظمون السنة والسلام فإن الله أعظمهم الإمام مالك ما أولد له كثير صلاة ولا صيام لكنه كان يمشي في المدينة حافية توقيرا وتعظيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتكلم بحديث النبي إلا مغتسلا وتطيبا متعطرا وسعيد بن مسيئ وهو شيخ شيخه كان يتألم وأتوجع من الألم وهكذا كان مالك فكان فكانوا إذا قالوا له قال أصلا قام قال تنتبت وأنت مريض قال تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر هنا الله يوزع في القلوب الطاع والتوفيق والتسديد فما بكم النعمه هنا فان الله فالعبد الادرا لا يلتفت إلى, الى فعل الله ولا التفت عبد قاصر أراد الله استدراجه حتى يسحب منه نعيمه وحتى يعذب بها في الدنيا قبل الأخيرة والعبد المفق المسدد هو الذي يجعل الله جلال فعلا نصف عينيه نعائم الله عليه وتوفيق الله له ويجعل أيضا في قلبي وعقلي وروحه وفي روحي وفي نفسي التقصير والزلل والسقوط الذي يسقطه ويعلم يقينا بأن الله لو كان لنفسه لكان لك ألعى من الشيطان ولكن الله أرحم الراحمين فالله بالثناء يعذل بين المرء وبين نفسه ويكتب له التوفيق والتسديد لذلك هنا قال الله تعالى واذ اوحيت الى الحواريب ان امنوا بي وبرسولي قالوا امن نتبع ما في الوحي ولن نحيي انزل الا على الانبياء بل الحق هنا الوحي يأتي, ياتي بمعنى الالهام كما في قصه ام موسى عليها رضى الله تبارك وتعالى واوحيها ام موسى ان ارضعي والوحي هنا في القلب وهذا الالهام يجعل الامر يجعل الامر قويا في القلب نعم والحقد والحسد والغل لا علاج له بحال من الأحوال فقال قال الله تعالى واذا اوحيت الهمت ووفقت قلوبهم ما يلتها لتصديق عيسى وايضا للايمان به وإذا اوحيت للحواريين أن امنوا بي وبرسولي قالوا امننا وشهدنا اننا مسلمون الله أمتنا على الإسلام رب الله أمتنا على الإسلام وشد أننا مسلمون وهذا أيضا تذكير من الله لأيس عليه السلام لي أزداد شكرا على شكر لربي قالوا أمنا وشد أننا مسلمون هاي الحباريون قالوا صدقنا صدقنا برسالتك صدقنا بان الله هو الواحد الاحد وعبد نه وحده ولا شريك له وصدقنا برسالتك واتبعناك على ما اتيت به اذ قال الله اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك بعد الإيمان هذا بعد الايمان فليستطيع ربك أن ينسل علينا مائده من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وحوريونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبيه إلا يجعل الله الخلص ويجعل له من, من أصحاب حوريين يبدونه بنفسه ويصدقونه الصحبة فهو من أصحاب الخلص من من, من من الذين صاحب وعيسى عليه السلام فهم كصحابه النبى صلى الله عليه وسلم ان وهذه قصه منقطعا التي السابقه فيها التذكير بالنعمه وان الله تعالى وفق الحواريين الى ان امنوا وصدقوا برساله عيسى عليه السلام فمنتقل بعد ذلك الحديث على على ما طلبه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عيسى عليه الصلاه دعاء ان ينزل ربك من السماء طبعا ولما قال اتقوا الله ربنا اشكر ايضا على الناس في قوله هل يقولون ذلك على اساس انهم ييسمون الله انه لا يستطيع لما قال يستطيع فيرد على على خواطرهم وعلى قلوبهم انه لا يستطيع حاشا لله حاشا سبحانه وجل في علا انما قولون شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون هو القوي القادر القهار لكن هو أدب مع الله جل في علا فلابد ان يكون الادب مع الله وقد قال بعض العلماء الكلام في تقديم وتخيص بأن, بأن هذه الآية جاءت مؤخرة أو جاء كانت مقدمة على ما قالوا, قالوا إننا وشهج بأننا مسلمون يعني هم قالوا يعني بادئ ذبيت لما أمنوا ولم يتمكن أيمان من قلبهم سألوا هذه الأسئلة وحتى أنهم لما تكلاموا مع إيسى عليه السلام لم يعطوه التبجيل والتوقير الذي بد أن يكون أن يكون منهم لنبي من أجل عز من الرسل ما قال النبي الله هم قالوا يا عيسى يا الله هم قالوا يا عيسى نعم ف وايضا كانهم اللفظ عندما قال يستطيع ربك في كانها فيها التشكيك وهذا فيه سوء ادب مع بعض الرفاعان وفيها فيها الماح بوصف بوصف اليد علق بالنفس لأن الله تعالى له القوة والقدرة والله يجعل على كل شيء قديس والله إذا أراد شيء قد له كن فيكون سبحانه جل, جل في ولا فهم أساءوا الأدب مع عيسى عندما قالوا لعيسى ما قالوا يا الله والتوقيت والاحترام والتبجيل أمر أمر يعني لا يحتاج إلى دليل معرفة الفضل أهل الفضل وتوقيت أهل الفضل وإنزال أهل فضل منذلتهم هذا مغروز في النفوس الطيبة النقية التي على فتراتها سجية ولم تنحرب ولا تهيد. والمعنى حقا عندما نقول بأنهم قالوا بذلك وأنهم وجدوا أن نظر على يعني جعل ليس المعجزات البهرة القهرة فيكون المعنى هل يستطيع مرادهم يفعلوا هل يفعل ربنا ذلك لنا؟ يعني كما فعل لك وأنك جعلك تحيي الموتى وتبرئ الأكمى والأبرصة هل يمكن أن يفعل ذلك لنا آية نراها بأم عيننا فينزل علينا مائدة من السماء نأكل منها وكانوا وكان في غاية الجوع يعني قد قال العظيم ذلك ولذلك نبههم ولفت انتباههم عيسى عليه السلام بأدب جم قال اتقوا الله لله إذا أردت أن تتكلم عن ربك هناك أسلوب لابد أن تكون مؤدما مهزما عندما تحدث عن ربك جل في علاة لحظة ناس <تصفيق> ولا حين الكلام عنه. سبحانه جل جلى في اولى ولذلك قال لهم اتقوا الله اتقوا الله ان مؤمنين اتقوا في امثال هذه الاسئله ان كنتم مصدقين. وقد امنتم وصدقتم بان هذه من الله جل في اولى وامنتم بالواحد الاحد القهار سبحانه جل على ادب عندما عندما تسالون ولذلك الحسن البصري قال ما شكى حوالين ما شكى حواليهم شك بل كان سؤالهم استخباراً هل ينزل ويدعل آية لنا كما رأينا هذه الآيات العظيمة فكان استخباراً وسؤالاً ولم يكن فيه من التشفيق أنهم آمنوا بالله الحق وصدقوا برسالة إيسى صدقاً قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وأن أيضاً ترى السؤال بين ذلك والسياق من المفسرات ولابد أن تفهم أن الجالب عندما يسمع بقول وتطمئن قلوبنا أي في رب أن هناك يحسب يحسب, يحسب شكا وريبا يعني أن شكا وريبا في قلوب الحواريين ونبخاط أميين إبراهيم نفسه قال ذلك إبراهيم عليه السلام قال, قال, قال, قال له الله تعالى أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هنا البلهاقي مع أنه قال أولا فيها دلالة على أن الصدق أيضا يتعالى وتتفاوت درجات الصدق في القلب هذا خلاف ايه اشاعره لا اشاعره الذين نقولنا واصله يعني للناس جميعا سواء والناس في اصله سواء فرجال قرطه اطمئن قلوبنا اي تعل اي تعلو ايمانا فوق الايمان تعلو ايمانا الإيمان. كما أن مراتب الدين الإسلام الإيمان الاحسان فايضا الطمانينه الطمانينه تزداد بعلم اليقين ثم سم... سم... اليقين... عين اليقين ثم حق اليقين فبِهذا يكون يتعادل الأمر في ايمان في الوصول إلى علو التصديق في القلب فيزداد ايمانا على ايمانه عندما يرو هذه الايه قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا وعادة منك وارضخنا أنت من خير الرزق لما علم عيسى عليه السلام أنهم لا مشاككون وعلم أنهم, أنهم صادقون وأنهم طلبوا ذلك زيادة في الإيمان وأيضا, وأيضاً حاجة لهم بآيات الله القاهرة بخدرة الله العظيمة قام يبتهد لما علم أنه لا تعدي ولا سؤادا وأن الأمر فيه اللطف وفيه الشعي إلى تمأنينة القلب بارتقاء الإيمان وعلم أن الغرض من السؤال كان صديقا صحيحا رفع هذه ابتهالا وتضرع هذه آية من الآيات أيضا تفوق الآيات الأخرى أنه لما رفع هذه أنزلوا اللهم إذا عليهم وأن الله جل في أحذرهم اولا من, من تنكب السرات ونحن نعوذ بالله من الردة ونعوذ بالله من الفتنة ونعوذ بالله من التنكب السرات ونعوذ بالله من من قد يعني حل العهد بينه وبينه ونعوذ بالله من غضبه علينا ونعوذ بالله من التقاص في نصر الدين ونجب سنة نبيله صلى الله عليه وسلم فدعا قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وأنزل الله عليه المائدة فيها أنواع من الطعيمة فقال يكون في يوم نزولها عيدا لنا الحمد لله لكنك تأخرت وتأخرت وضعت عليك نصف الدرس أو أغلمه فتوضأ وصلتهم ما دعا وهذه أيضا فيها كما قال علم هنا فيها أن اللبيب الذي يتأذب بين هذه الحاجات اللاجة الفعلاء أن يقدم طاعة قبل رفع اليد وقبل السؤال هذا أرجى له في الإجابة فتوضا ثم صلى ثم دعا ربه جل جلا في العلا وقال أن نزول المائده يكون يوما عيدا سرورا وفرحا لنا في زمننا ديننا نعم قالوا من ياتي بعدنا من المجونين وارزقنا وانت خير الرازقين هذا من رزق لاذ الفعلان الذي قد أتمه على على عباده فانك انت الغني الحميد ولان ليس اعلم ان الله تعالى غني عن عباده كل عابد ولو ان ولو ان الجن والإنس من أولهم وأخيرهم كانوا على أتقى قلب الرجل ذلك في ملكي شيء ولو كانوا على أفجر قلب الرجل ما نقص ذلك من ملكي شيء وترى أنه عندما توسل شوف توسل بالاسم الذي, الذي الذي يناسب ما يريد ويريد آية مائدة تنزل من السماء إذن الربوبي عطاء ومنع وقدرة وقوة فلذلك قال الله مما ربنا أنزل عيناء مائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل عين مائدة من السماء ثم بي أنه يتخذ عيدا في هذا, في هذا الباب قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي قال الله تعالى إني سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء معجزة ترونها ظاهرة وتكون ساطعة لائحة واضحة عندكم حتى تزدادوا حتى تزدادوا إيمانا على, على إيمانكم فقال لكنه حذرهم أيام التحذير قال فمن كفر فأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا ممن لم يرى مثل هذه الآية لأن الكفر بعد رؤية المؤلزات الباهرات يكون من عناد وجهود وكبر وأنفة نعوذ بالله من الخزدان فيستحق عليه المتكبر أشد العذاب وأسوأ الناس ما كانت عند الله للأسولاء المتكبرون الله على عندما يقول السلامة الأرض يقول أنا الجبار أين المتجبرون؟ انا المتكبر أين المتكبرون؟ وذلك قال للنجل السلام لا يدخل جنة من كان في قلبي مسقال وذرة من الكبر يقول الله تعالى الكبر ورداك العظمات وإزاري فمن نزعني فيهما عذبته أخنع الأسماء عند الله شاين شاين قاضي القضاء فيما فيه من, من, من, من الكبر والتعالي فانزلت المائده من السماء وفيها اختلفوا في الخبز واللحم وقيل بل فيها فيها سمكه سمكه سمك ليس, ليس فيها شيء من الشوك ياكلون منها فقال كان رفع انتصار احصى لي وااملوا ان لا يغدروا ولا يخونوا وان ان يحمدوا ربهم وان يشكروا على هذه النعماء والا لو خانوا فإنهم يمسخون قردة وخنزير عقابا لهم وقد مسخ بعض, بعض من رأى ذلك خنزيرا أيضا لأن الله فعلها حذرهم أيام التحذير من بأيك وثم بعد ذلك نأتي إلى الأمر الأهم وختم الصورة وكيف النراجة جالة فعلا يعني يختم هذه الصورة بما يحدث على رؤوس الأشهاد وأن عيسى بن مريم يدعوه الله جل في علاه ثم أدعو من عبده تبكيتا وتقريعا وتوبيخا كما قال أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأردون رحمته ويقفون عذابه عذابه إن عذاب ربك كان, كان محذورا وإذ قال الله يعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وامن يا من دون الله طبعا هذا ليس ليس مراجعه لعيسى وتبكيره ليس حشاء حشا سبحانه جل في علاه وانه شكو ان الله شقول وإن الله ينزل منزله وهو هو, هو اصطفاه للرسالات لكن فعل ذلك تبكيتا وتقريعا واقرارا هو تقرير يا اولاد بانهم عبدوا عيسى من دون الله جل جل في علاه فهو يقول له انت امرتهم ان يعبدوك من دوني ولزال الله تعالى ما كانت وما تاني البشر أن يؤتي الله الكتاب والحق والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ومما كنتم تدرسون فهو يقول هل أنت عيسى دعوت الناس لعبادتك دون عبادة الله للفلاة فجعلت نفسك في مقام الإلهية من دون الله وسألوا عرؤوس الأشهاد من أجل تقريع هؤلاء الذين عبدوه من دون إله ماذا يفعلون الذين قالوا أنه إله أو أنه كده نسبه ولداً إله بالفعلات سيقال كذبتم ما اتقد الله من الوأمة ما اتقد الله من ولداً كان معه من إله إذا نذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ويتسقطون في نام جهة قال سبحانك فزع يقال ارتجفت الخلوب قال سبحانك أنا أقدس الله للفعلات وأنزه تنزيها لا شريك له ولا سمية له ولا نظير له ولا, ولا ند له سبحانك ما يكون لي والبرد نفسه أمام ربه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تنزيل لله الثلاثة ما أستطيع أن أستطيع وأتداوز وأقول شيئا ليس لي هنا يتأتى أيضا المتشبع بما لم يعطى كلابس زور يقول كيف أقول لهم أنا العبد الذي أمرت أن أكون موحداً عابداً ناسكاً لربي فكيف أدعوهم لعباداتي ما كان الأشي أن الله كتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم للرسول يقول أمرتهم بعباداتك وحدك ثم قالت ان كنت قلته هنا أيضاً يخشى عن نفسي أن يكون زهل أو خرج منه شيء هنا الأدب مع الله لأنه, لأنه هنا تمام الثقة في الله واليقين يقول إن كنت قلته فقد علمته أنت تعلم ما كان ما يكون, يكون لو كان الجافس يكون أنت تعلم كل الخفايا أنت رب البراية الله أكبر نعم رحمة الله عليه رحمة الله رحمة الله عليه ورد الله عن عنهم وعنه عن وعن أنساري وأطرابي وأقراري ممن جعلهم الله مجددين هذه الأمة إن كنت, إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب فتبرأ ضراءة عظيما ثم, ثم نذأ الله تنزهاTAما كاملا ثم وصد الله بالكمال أنت تعلم قال إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا إذبatie صفات النفس هذا إذبatie الصفات النفس وابن تيميه يقول بانها الذات وهذا خطا بين نحن مع المتقدمين وابن فهميه ايضا على جلاله قدره ومكانته من المتاخرين نحن نقول ماذا ما دام قد خالفك ابن خزيمه وغيره وقال انها صفر لا نحن مع المتقدمين العلم في المتقدمين لا في المتاخرين والمتاخر يرجح وننظر في ترجيح هي الاكثر للسنه به فالصحيح اننا نثبت النفس لله لا دفع لها الذات لله لا دفع لها نقول النفس هي الذات وقال وعيسى اثبتها قال اعلم في نفسي ولا ما ما في نفسك إنك أنت علام الغيوم وصف الله بالكمال المطلق وأن علم الغيب لله دالك فقل لا يعلم من في السماعة الأرض الغيب إلا الله فمن وسم أحدا بعلم الغيب فقط كفر لذلك قال الله من أتى كهنا أو عرفا فسألوا فصدقوا فصدقه بما أقول فقد كفر بما أنزل على, على محمد قال ربي لك العظمة والجلال والبهاء ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم أي ما قلت لهم إلا ما كلفتني به فقلت لهم أعبدوا الله خالقي وربي ورازخي وخالقكم وربكم ورازخكم هو الواحد الأحد وكنت عليهم شهيدا في وختي عندما أمرتوا أصلي بهم أتعبد ويتعبدون معي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيبة عليهم وأنت على كل شيء شهيد أي كنت شهيدا رقيبا على أعمالهم مدة مقامي كنت شهيدا, شهيدا رقيبا على أعمالهم مدة مقامي بينهم فلما رفعتني فلما توفيتني ليس الممتون توفيتني عن أنمتني فرفعتني كالسماء الله يتوفى لأن وس calculate الذي لم تحمل هنا م فهذا دلاله انه انام ولا ينزل مهيئ ان ينزل اخر السماء الزمان على جناح الملك وفي بعض انجيلهم عن عيسى عليه السلام أنه قال وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحق وحدك لا شريك لك فجاب أزعمون أنه, أنه أن عيسى إله وكما قلت أصل أنجيل الآن وأنجيل برنابة لكنهم أخفوه ما هذه الأحرقوه ولوين وضعوه لأنه أيضا فيه بشارة البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هنا الأمر القوي ذات جوبا به أبو بكر إن تعذبه يعني عيسى وإبراهيم في جانب الرفق والدين والإحالة على الله والفعلات وموسى ونوح بالقوة والشدة نعم كم بخير, كم بخير؟ طيب ماشي الآية خاصة عن انت أحسن الله إن تعذبوا فإنهم عبادك تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي إن تعذبوا فإنهم عبادك الكون كونك والملك ملك والعبيد عبيدك وأنت فعال لما تريد وإن عذبتهم جميعا لا تكونوا ظالمًا له لهم وإن رحمتهم هذه مغسرتك ورحمتك وأنت الرحمن الرحيم رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فبكى بكى بكى لما, لما عيسى قال إن تعذنوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وترحمهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم بكى لما قال اللهم أمتي أمتي بعث الله إلي جبريل عليه السلام وهو أعلم به قال سلو ما يمكنك فجاء جبريب فقال يا محمد ما يبكيك قال أمتي أمتي فراجع جبريب إلى الله جلال الفعلات فقال يقول أمتي أمتي قال رجع له وقل له إنا لن نسيئك في, في أمتك إنا سنرضيك في أمتك ولا ولا نسوك إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك وهذا من عظم رحمة الله جلال الفعلات وأيضا من عظم البشار من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أرحم بالأم بأبه وأمه كما وسط الله نبينا بأنهم منين رؤوف رحيم قال لما قرأ الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتي يشغل نفسه بأمتي وهو الذي جعل, جعل دعوته مخبأة يوم القيامة شفاعة لأمته قال إن سنرضيك في أمتك ولا, ولا نسوءك وختم الله الصورة فقال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم أي لا ينفع عند الله إلا الصق وصق القلوب هو الذي يلتقي بالإنسان إلى المعالم وأكتب له النجاة من النيران والفوز برد الرحمن في أعالي الجنان يوم القيامة يقول الله يقول الله تعالى صدق عيسى عليه السلام هذا اليوم يوم العدالة الحكم الإلهي وهذا اليوم لا ينفع إلا الصادقين إلا من أتى الله بقلب سليم يقول من القصوح الجنة والحور والسعادة والسرور لله ملك السماوات الأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال الله تعالى هذا يوم, يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا خلاص نحن مع الصادقين نحن مع الصادقين اتهت الله إله المت السماوات والارض وهو على كل شيء قدير فاذا ليس شيء انفع للعبد مع ربه الا في يكون صادقا مع ربه فيما فيما يعبده وان يكون مخلصا في كل صغير وكبير ودقيق وجليل لذلك قال الله لله المت السماوات والارض وهو على شيء قدير هذه فيها فيها فائده عظيمه جدا سأقولها في المختصر فقط فائدة عظيمة جدا أقولها عند رجوع إن شاء الله حتى وفاء المصمبة أرجوها عند رجوع حتى لا أضيع عليكم الفائدة من هذه بعد الحلقة وأنا راجع إن شاء الله بإذن الله أتكلم بالفوائد المصمبة وأيضاً ختام هذه الآلة أنها ليست بالهيئة نسأل الله للفعلاء أن يحفظنا ويحفظكم وأن يسئيس لنا ولكم وأن يثبتنا من الحق سامحوني أراكم إن شاء الله بعد الحلقة